عيني لغير جمالكم لا تغذروا عيني لغير جمالكم لا تغذروا وسواكم في Gib tum fagab tawajudi nadiri. Gib tum fagab nadiri. Gib tum fagab nadiri. أنا دري فلذاك عيش بالفراق مكدر صبرت قلبي عنكم فأجابني لا لا, لا لي لا أصبر، لا صبر لي حتى يراق نادري. وعلي محبة قدم أمود وأخشى له. وأوالله. شمس ولا ضربات ووالله ما طلعت شمس ولا ضربات إلا إلا Al-Fatihah Tidak kepada kaum itu, kecuali orang-orang yang beriman,